يا اولاد يلا يلا يا بنات يلا يلا يا اولاد يلا يلا يا بنات يلا نحيي العامل ونزقف اربع زقفات يلا نحيي العامل اربع زقفات 1 2 3 4 العامل بده شاكوش والشاكوش بده مسمار والمسمار عند الحداد والحداد بده بيت والبيضة بالطاحونة والطاحونة مساكرة يلا, يلا يا طحان اطحان اطحان الامحات, الامحات وحنا منزقفلك اربع زقفات واحد اتنين ثلاثي اربع واحد اتنين ثلاثي اربع زقف يلا يا اولاد يلا, يلا يا بنات يلا, يلا, يلا نحي العامل ونزقف اربع زقفات Vy ttahan منشار munšar عند l-munšar, rind njajar Wa عند njajar bidu chšabih Wa l-kšabih rind l-hattab Wa l-hattab bilhgabih Vyha kul s-hahabih Jalaa yaa hattab, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Zqf! Jalaa yaa aulad, Jalaa yaa يلا نحي العامل ونزقف أربع زكفات والحطة بده بلطة والبلطة عند البطة والبطوفي البركQue والبركي من الشفاء ملياني او ساخ استنى عامل النظافي يلا يا عامل النظافي يا احلى الرجال و من الاشياء و من زجف لك اربع زجفات one two three four one two three four زلق يلا يا اولاد يلا يا بنات يلا يا اولاد يلا يا حي l'hiĨl'a l'haml wa nzqf 4 zqfā Lidlā l'hiĨl'a l'haml wa nzqf 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 zqf! Tiħhibu l'haml zainā? خلوا المام والبابا يصوروكو حد العام المفاضل عنكو ويبعتونا إياها على البريد الإلكتروني هنا او على صفحة فوزي موزي وتوتي بالفيسبوك وإحنا رح نعمل كل الجهود نبث الصور على فوزي موزي وتوتي باليوتيوب وتنسوش تيكبتو على سبسكرايب مرة واحدة وحلاص إلى اللقاء